سوره ابراهيم مكيه من مقاصد السورة اثبات قيام الرسل بالبيان والبلاغ وتهديد المعرضين عن اتباعهم بالعذاب التفسير ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلال. إلى الإيمان والعلم والهداية بإرادة الله تعالى ومعونته إلى دين الإسلام الذي هو الطريق الله العزيز الذي لا يغالبه أحد المحمود في كل شيء الله, الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد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 أولئك في ضلال بعيد الذين كفروا يؤثرون الحياة الدنيا وما فيها من نعيم زائل على الآخرة وما فيها من نعيم دائم ويصرفون الناس عن طريق الله ويطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد وأولئك المتصفون بتلك الصفات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 وما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله ولم نبعثه لإجبارهم على الإيمان بالله فالله يضل من يشاء بعدله ويوفق من يشاء للهداية بفضله وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره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 وأنه مرسل من ربه وامرناه أن يخرج قومه من الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم وامرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم عليهم فيها إن في تلك الأيام دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته وإنعامه على المؤمنين وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله المداومون على شكر نعمه والائه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 يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذكر أيها الرسول حين امتثل موسى أمر ربه فقال لقومه من بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعم الله عليهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون وسلمكم من باسهم يذيقونكم شر العذاب حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون ويقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن واهانتهن وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر فكفاكم الله على صبركم على هذا البلاء بانقاذكم من باس الفرعون. فرعون واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال لهم موسى اذكروا حين اعلمكم ربكم إعلاما بليغا فإن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة لا يزيدنكم عليها من إنعامه وفضله ولئن إن جحدتم نعمه عليكم ولم تشكروها فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد وقال موسى لقومه يا قوم ان تكفروا انتم ويكفر معكم جميع من في الارض فضرر كفركم يعود عليكم فان الله غني بنفسه مستوجب الحمد بذاته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 وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ألم يجئكم أيها الكفار خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم قوم نوح وعاد قوم هود وتمود قوم صالح والأمم الذين جاءوا من بعدهم وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله آتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة ووضعوا أيديهم في أفواههم عضين على أصابعهم من الغيظ على الرسل وقالوا لرسلهم إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى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 وهو خالق السماوات وخالق الأرض وموجدهما على غير مثال سابق يدعوكم إلى الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقة ويؤخركم إلى حين استفائكم لاجالكم المحددة في حياتكم الدنيا قالت لهم أقوامهم لستم إلا بشرا مثلنا لمذية لكم علينا تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بحجة واضحة تدل على صدقكم فيما تدعونه من أنكم رسل من الله إلينا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباديه وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قالت لهم رسلهم ردا عليهم لسنا الا بشرا مثلكم فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك ولكن لا يلزم من تلك المماثلة المماثلة في كل شيء فالله يتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من عباده فيصطفيهم رسلا إلى الناس وما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله فليس الاتيان بها في مقدورنا بل الله وحده هو القادر على ذلك وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في شؤونهم كلها وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون واي مانع واي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه وقد ارشدنا لاقوم الطرق واوضحها ولنصبرن على إذائكم لنا بالتكذيب والسخرية وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون في جميع أمرهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا من أقوام الرسل لما عجزوا عن محاجة رسلهم لنخرجنكم من قريتنا أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا فأوحى الله إلى الرسل تثبيتا لهم لنهلكن الظالمين الذين كفروا بالله وبرسله ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولنسكننكم أيها الرسل ومن تبعكم الأرض من بعد إهلاكهم ذلك المذكور من إهلاك الكفار المكذبين وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم هو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له وخاف انذاري له بالعذاب. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وطلب الرسل من ربهم أن ينصرهم على أعدائهم وخسر كل متكبر معاند للحق لا يتبعه مع ظهوره له من ورائه جهنم من ماء صديد من امام هذا المتكبر يوم القيامه جهنم فهي له بالمرصاد ويسقى فيها من قيح اصحاب النار الذي يسيل منهم فلا يروي عطشه فلا يزال يعذب بالعطش وغيره من صنوف العذاب يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه ولا يقدر على ابتلاعه ويأتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب وليس هو بميت فيستريح بل يبقى حيا يعاني العذاب ومن أمانه عذاب آخر شديد ينتظره مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقه والإحسان والرحمة للضعيف مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هبوب الرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبقى له أثر وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر فلم تنفع أصحابها يوم القيامة ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق فلم يخلقهما عبثا إيشأ إذهبكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه فهو أمر سهل يسير عليه وما ذلك على الله بعزيز ولسهلككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فَقَالَ الضعفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أم صدرنا ما لنا من محيص وخرج الخلائق من قبولهم إلى الله يوم الميعاد فقال الأتباع الضعفاء للسادة الرؤساء إن كنا لكم أيها السادة أتباعا نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا قال السادة الرؤساء لو وفقنا الله للهداية لارشدناكم إليها فنجونا جميعا من عذابه ولكن ضللنا فاضللناكم يتوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو أن نصبر ليس لنا مهرب من العذاب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 فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب أليم وقال إبليس حين دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إن الله وعدكم الوعد الحق فانجزكم ما وعدكم ووعدتكم وعد الباطل فلم أفي بما وعدتكم به وما كان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر والضلال لكن دعوتكم إلى الكفر وزينت لكم المعاصي فسارعتم إلى اتباعي فلتلوموني على ما حصل لكم من الضلال ولوم أنفسكم فهي أولى باللوم ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم وما أنتم بمغيثي بدفعه عني إني كفرت بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة إن الظالمين بالشرك بالله في الدنيا والكفر به لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبا منه ذكر مصير المؤمنين ترغيبا فيه فقال و الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا بإذن ربهم وحوله يحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة ويحييهم ربهم سبحانه بالسلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تعلم أيها الرسول كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حين مثلها بشجرة طيبة هي النخلة جدعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى ويستنشق الهواء الطيب تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون تعطي هذه الشجرة الطيبة ثمرها الطيب كل وقت بأمر ربها ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس رجاء ان يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل. اقتلعت من أصلها ليس لها ثبات على الأرض والارتفاع إلى السماء فتموت وتدرها الرياح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 يثبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابته ايمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الايمان وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال ويثبتهم يوم القيامه ويضل الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد ويفعل الله ما يشاء من اضلال من اراد اضلاله بعدله ومن هدايه من شاء هدايته بفضله فلا مكره له سبحانه أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البوار؟ لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من طريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم اعتاضوا عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك جهنم يصلونها وبئس القرار ودار الهلاك هي جهنم يدخلونها يقاسون حرها وساء المستقر مستقرهم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله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 قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقَنَا هُمْ سِرَّهُ وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بِيُعٍ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ قل أيها الرسول للمؤمنين أيها المؤمنون أدوا الصلاة على أكمل وجه وأنفقوا مما رزقكم الله النفقات الواجبة والمستحبة خفية خوفا من الرياء وجهرا ليقتدي بكم غيركم من قبل ان يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء فيفتدى من عذاب الله ولا صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمر وتخر لكم الأنهار الله الذي أنشأ السموات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق وأنزل من السماء ماء المطر فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقا لكم أيها الناس وذلل لكم السفون تجري على الماء وفق تقديره وذلل لكم الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزرعكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ودلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار ودلل لكم الليل والنهار يتعاقبان الليل لنومكم ورحتكم والنهار لنشاطكم وكدكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وأعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه وإن تعدوا نعم الله لا تقدروا على حصرها لكثرتها وتعددها فما ذكر لكم أمثلة منها إن الإنسان لظلوم لنفسه كثير الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة يا رب اجعل هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي وهو مكة بلدا ذا أمن لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد وابعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يا رب إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس حيث ظنوا أنها تشفع لهم ففتنوا بها وعبدوها من دون الله فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي وأتباعي ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعته فإنك يا ربي غفور لذنوب من شئت أن تغفر لهم رحيم بهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهم ابن إسماعيل وأبنائه بواد وهو مكة لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم ربنا اسكنتهم بجواره ليقيموا الصلاة فيه، فصير يا رب قلوب الناس تحن إليهم وإلى هذا البلد، وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا انك تعلم كل ما نسره وكل ما نجهر به ولا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء بل يعلمه فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا اليه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق ان ربي لسميع الدعاء الشكر والثناء لله سبحانه الذي اجاب دعائي ان يهب لي من الصالحين فاعطاني على كبر سني اسماعيل من هاجر واسحاق من ساره إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا رب جعلني مؤديا للصلاة على أكمل وجه واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك يا ربنا وأجب دعائي واجعله مقبولا عندك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ذنوبي واغفر ذنوب والدي قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تظنن أيها الرسول أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن سبيل الله وغير ذلك بل هو عالم بذلك لا يخفى عليه منه شيء إنما يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار خوفا من هول ما تشاهده منصعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي رفع رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء لا ترجع إليهم أبصارهم بل تبقى شاخصه من هول ما يشاهدونه وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وخوف أيها الرسول أمتك من عذاب الله يوم القيامة فيقول عند ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والشرك به يا ربنا أمهلنا وأخر عنا العذاب وردنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك ونتبع الرسل الذين بعثتهم إلينا فيجابون توبيخا لهم ألم تكونوا حلفتم في الدنيا أنكم لانتقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة ممكنين البعث بعد الموت وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله مثل قوم هود وقوم صالح واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله لتتعروا فما اتعظتم بها وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكين الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيئا وتدبير هؤلاء ضعيف فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه خلافا لمكر الله بهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تظنن أيها الرسول أن الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار الدين مخلف ما وعد به رسله إن الله عزيز لا يغلبه شيء وسيعز أولياءه ذو انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تقوم القيامة يوم تبدل هذه الأرض ارضا أخرى بيضاء نقيه وتبدل السماوات سماوات غيرها وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه وعظمته القهار الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتبصر أيها الرسول يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات الكفار والمشركين قد شد بعضهم إلى بعض في القيود قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسناسل فيابهم التي يلبسونها من القطران وهي مادة شديدة لاستعال وتعلو وجوههم الكالحة النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليحاسب الله كل نفس ما عملت من خير أو شر إن الله سريع الحساب للأعمال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إعلام من الله إلى الناس وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه ولا يشركوا به أحدا وليتعاض به ويعتبر أصحاب العقول السليمة، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعذاب والعبار. نا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم.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 ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ألف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات رفيعه الشأن الدالة على أنها منزلة من عند الله هي آيات قرآن موضح للتوحيد والشرائع ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سيتمنى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون اترك أيها الرسول هؤلاء المكذبين يأكلوا كما تأكل الأنعام ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا كان لها أجل محدد في علم الله لا تتقدم عنه ولا تتأخر ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون لا يأتي أمة من الأمم هلاكها قبل أي حين أجلها ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلها فعلى الظالمين أن لا يغتروا بإمهال الله لهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقال الكفار من أهل مكة للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه كما يدعي الذكر إنك بدعواك هذه لمجنون تتصرف تصرف المجانين ما تأتينا بالملاء إن كنت من الصادقين هل جئتنا بالملائكة يشهدون لك إن كنت من الصادقين بأنك نبي مرسل وأن العذاب نازل بنا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين قال الله ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاكهم بالعذاب وليسوا إذا جئنا بالملائكة ولم يؤمنوا بممهلين بل سيعاجلون بالعقاب إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إن نحن نزلنا هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس وإن للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا في جماعات الكفر السابقة فكذبوهم فلست بدعا من الرسل في تكذيب أمتك لك وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه وسخروا منه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كما أدخلنا التكذيب في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشرك مكة بإعراضهم وعندهم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد مضت سنة الله في إهلاك المكذبين بما جاءت به رسلهم فليعتبر المكذبون بك ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية فلو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لما صدقوا ولقالوا إنما سدت أبصارنا عن الإبصار بل من ره هو بتأثير السحر فنحن مسحورون ولقد جعلنا في السماء إبروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء نجوما عظيمة يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر وجملناها لمن نظر إليها وأبصرها ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة الله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استمع للملأ الأعلى خلصه فيلحقه جرم مضيء فيحرقه والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون والأرض بسطناها ليستقر الناس عليها وجعلنا فيها جبالا ثوابتا حتى لا تنيد بالناس وأنبتنا فيها من أنواع النبات ما هو مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم أيها الناس في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب ما دمتم في الحياة الدنيا وجعلنا لغيركم مما لا ترزقونه من الناس والحيوان ما يعيشهم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده ونفع الناس به وما نجد ما نجده من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح تلقح السحاب فأنزلنا من السحاب الملقح بها مطرا فسقيناكم من ماء المطر ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وأبارا وإنما الله هو الذي يخزنه فيها وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الورثون. وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقه من العدم وببعتهم بعد الموت ونميت الأحياء إلى استوفوا آجالهم ونحن الباقون الذين نرثوا الأرض ومن عليها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتى وعلمنا من تأخر فيهما لا يخفى علينا من ذلك شيء وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وَإِنَّ ربك أَيُّهَا الرَّسُولُ هو يحشرهم جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ليجزي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيئَ بِإِسَاءَتِهِ إِنَّهُ حَكِيمٌ فِي تَدْبِيرِهِ عَلِيمٌ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمأ مَسْنُونٍ ولقد خلقنا ادم من طين يابس إن نقر صوت وهذا الطين الذي خلق منه أسود متغير الريح لطول مكه والجن خلقناه من قبل من نار السموم وخلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم عليه السلام من نار شديدة الحرارة وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَّسْنُونَ واذكر أيها الرسول إذ قال ربك للملائكة ولإبليس وكان معهم إني سأخلق بشرا من طين يابس له صوت إذا نقر أسود متغير الريح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا عدلت صورته وكملت خلقه فاسجدوا له امتثالا لأمري وتحية له فسجد الملائكة كلهم أجمعون فانتثل الملائكة فسجدوا كلهم له كما أمرهم ربهم إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن منهم امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال الله لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم ما حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا امتثالا لأمري قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال إبليس متكبرا ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس كان طينا أسود متغيرا قال فاخرج منها فإنك رجيم قال الله لإبليس اخرج من الجنة فإنك مطرود. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة والطرد من رحمتي إلى يوم القيامة قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إبليس يا رب أمهلني ولا تمسني إلى يوم يبعث الخلق قال فإنك من المنظرين قال الله له فإنك من الممهلين الذين أخرت آجالهم إلى يوم الوقت المعلوم إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق عند النفخة الأولى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال إبليس يا رب بسبب إضلالك لي لو حسنن لهم المعاصي في الأرض ولأضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك قال هذا صراط علي مستقيم قال الله هذا طريق معتدل موفل إلي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إن عبادي المخلصين ليس لك قدرة ولا تسلط على إغوائهم إلا من اتبعك من الضالين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لجهنم السبعة أبواب يدخلون منها لكل باب من أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه إن المتقين في جنات وعيون إن الذين اتقوا ربهم بانتثال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين يقال لهم عند دخولها ادخلوها بسلامة من الآفات وأمن من المخاوف ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعدوة إخوة متحابين يجلسون على أسرة ينظر بعضهم إلى بعض لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يصيبهم فيها تعب وليسوا بمخرجين منها بل هم خالدون فيها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أعلم أيها الرسول عبادي أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم به وان عذابي هو العذاب الاليم واعلمهم ان عذابي هو العذاب الموجع فليتوبوا الي لينالوا مغفرتي ويامنوا من عذابي ونبئهم عن ضيف ابراهيم واعلمهم بخبر ضيوف ابراهيم عليه السلام من الملائكه الذين جاؤوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إننا منكم وجلون حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما فأجبهم بأحسن من تحيتهم وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوه فقد ظن فقد ظن أنهم بشر فلما لم يأكلوا منه قال إنا منكم خائفون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال الرسل من الملائكة لا تخف إنا نخبرك بما يسرك أنه سيكون لك ولد ذكر عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قال لهم إبراهيم وقد تعجب من تبشيرهم إياه بولد فبشرتموني بولد مع ما أصابني من الكبر والشخيخوخة فعلى أي وجه تبشرونني قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال الرسل من الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحق الذي لا مرية فيه فلا تكن من اليائسين مما بشرناك به قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون قال إبراهيم وهل ييأس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله المستقيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قال إبراهيم فما شأنكم الذي جاء بكم أيها المرسلون من الله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قال الرسل من الملائكة إنا أرسلنا الله لإهلاك قوم عظيم الفساد عظيم الشر وهم قوم لوط إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك إن مسلموهم جميعا منه إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا زوجته فقد حكمنا أنها من الباقين الذين يشملهم الهلاك فلما جاء آل لوط المرسلون فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط في صور رجال قال إنكم قوم منكرون قال لهم لوط عليه السلام قوم غير معروفين قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قال الرسل من الملائكة للوط لا تخف بل جئناك يا لوط بما كان يشك فيه قومك من العذاب المهلك لهم وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وجئناك بالحق الذي لهزل فيه وإنا لصادقون فيما أخبرناك به فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون فسر بأهلك بعد مضي جانب من الليل واسر خلفهم ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل بهم وامضوا إلى حيث أمركم الله أن تمضوا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين واعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه وهو أن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم إذا دخلوا في الصبح وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل السجون مستبشرين بضيوف لوط طمعا في فعل الفاحشة قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال لهم لوط إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني بما تريدون بهم واتقوا الله ولا تخزون وخافوا الله بترك هذه الفاحشة ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع قالوا اولم ننهك عن العالمين قال له قومه ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسه أمام ضيوفه هؤلاء بناتي من جملة نسائكم فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وحياتك أيها الرسول إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت شروق الشمس فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلا وامطرنا عليهم حجاره من طين متحجر ان في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك لعلامات للمتأملين وإنها لبسبيل مقيم وإن قرى قوم لوط لعلى طريق ثابت يراها من يمر بها من المسافرين إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون بها وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم السلام فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب وإن قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لبطريق واضح لمن مر به ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب الثمود وهم أصحاب الحجر مكان بين الحجاز والشام جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين واعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه ومن ذلك الناقه فلم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمنين مِمَّا يخافون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مصبحين فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب عند دخولهم وقت الصبحة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال والمساكن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لاتيه فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما باطلا دون حكمة ما خلقنا كل ذلك إلا بالحق وإن الساعة لآتية لا, لا محالة فأعرض أيها الرسول عن المكذبين بك واعف عنهم عفوا حسنا إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك أيها الرسول هو الخلاق لكل شيء العليم به ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات وهي القرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدد بصرك إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع زائلة ولا تحزن على تكذيبهم وتواضع للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل أيها الرسول إني أنا النذير من العذاب البين النداره. كما أنزلنا على المقتسمين أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل الله على المفرقين كتب الله أجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض الذين جعلوا القرآن عظيم الذين صيروا القرآن أجزاء فقالوا هو سحر أو كهانة أو شعر فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك أيها الرسول لنسألن يوم القيامة جميع الذين صيروه أجزاء عما عم كانوا يعملون لا نسألنهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فأعلن أيها الرسول ما أمرك الله به من الدعوة إليه ولا تلتفت إلى ما يقوله ويفعله المشركون إنا كفيناك كالمستهزئين. ولتخف منهم فقد كفيناك كيد الساخرين من أئمة الكفر من قريش الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الذين يتخذون مع الله معبودا غيره فسوف يعلمون عاقبة شركهم السيئة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك أيها الرسول يضيق صدرك بما يصدر منهم من تكديبهم لك وسخريتهم منك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فرجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به وثناء عليه بصفات كماله وكن من العابدين لله المصلين له ففي ذلك علاج لضيق صدرك وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك